والله ما سيبه والله ما سيبه اسم الفتحا والله ما سيبه عودوا Tallettä alennus tallettä الفتحاوي عاخد النار ما بيتنازل عن حقه لو مهما صار فتحاوي والأقصى بتناديكم وينك يا ناكر حقي يا ويلك وين لجل يومك يا عادو قرب ارحل بكير فتحاوي والله الموت اللي ما همه يرسم علم فلسطين ونازل دمه يا اهل ياسر ما كلت لو يعطوك الذهب ما زلت عمرك يا لو يا ما كلت لو يعطوك الذهب ما زلت وأنا عن العهد ما تخليك عيني تبكي والله عفراك و عن العهد ما تخليك عيني تبكي والله عفراك و عن العهد ما تخليك لا نفدي هالثور بروحي الخاطر بتصر الخاطر والله يا ياسر يا عز العرب والله يا, ياسر. والله يا, ياسر. يا فخر العرب بتصر fidai fidai w el dami fathaawi fidai w el dami ما هزوا برأسي شاعرة لو قطعوا رأسي يا يما هاوي لو قطعوا رأسي يا يما هاوي فاتح بر واللي عشاق اللي فتح يرفع إيده حرة. أنا من دمي واروي أرضي بلادي من يومي بابد الواطن فتحاوي يا ولادي لو ما يهمك شو مهما صار فتحاوي ما بيهمه يركب اعصار فتحاوي اصل الثورة روحه دمه عله الراية علهها ما تنهمه لف دراع الفتحاوي بالكوفية سمعني صوت رصاص المدفعية فتحاوي <تصفيق>